ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم متعنا براحه البال وصلاح الحال وقبول الاعمال وصحة الأبدان اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت اللهم شد أزرنا إذا العزاء مفترت وامن روعنا اذا السماء انفطرت ويمن كتابنا اذا الصحف نشرت واغفر لنا اذا الموازين نصبت اللهم ارزقنا من العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك عند كل نعمة والصبر عند كل بلاء وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك واجعل ثواب أعمالنا جنتك وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك وألبسنا عافيتك وأتمم علينا نعمتك ووفقنا لشكرها يا رب العالمين اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك وعصمنا فيما بقي من اعمارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا واسترنا بسترك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا وعينا منك ترعانا وعفوا منك يشملنا ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا واخرتنا اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع وعمل حق يرفع واجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم هب لنا نفوسا راضيه وصدورا من الهموم خاليه وقلوبا بحبك صافيه واتم علينا العافيه اللهم ان مننا على ضيق فانقذنا على فرج وإن نمنا على حزن فأي قذنا على فرح وإن نمنا على عسر فأي على يسر اللهم كن جبرنا حين نكسر وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها ولا قلوبنا بمن لا يرحمها ولا وقتنا بما لا يم... الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو استو بيم صفوفكم وتراصو استو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 يبصرونهم يود الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ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 كلا انها لضى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين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 والذين هم لِأَمَانَاتِهِمْ وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولائك في جنات أولئك في جنات مكرمون الله الله يا الله لمن حمدنا ربنا ولك الحمد.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 فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي عدون يوم يخرجون من الأجداث سراع يوم يخرجون من الأجداث سراع كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 يا الله لمن حمده ربنا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 لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إِذَا بلغت الحلقون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 وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلي الجحيم إن هذا نحو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرأف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يومة للمؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات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 فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ منكم فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِيسَ الْمَصِيرِ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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب in <Langham> <flats>